والله ما توصف لك المعاني يمى مكانك في محجر عيوني يا روحي وقلبي وضحكات زماني يا فرحة أيامي وبسمات سنيني منسجملك يا بعد كل بني بيدك عتيتني خدتي بدني حققت لي أحلام وأحلى الأماني ونوعدك يا الله يا نور عيني من سجميلك عطفك اللي خذاني من سيدينك بالغلاط احتويني أوعدك ما بعد عنك مهما دهاني بعدي مو حالو قلبك يدق فيني يا نومي يا كل الثواني جبك تزيح الهموم اللي تجيني بيدمتي احتر ما تعك Jização al takapilla,onderi Se avutaan Grazie e vaottavoiten Ku